Mawli, unargi. Mawla nali Alei! No. No. إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا السدولة لا ننال ناجيما ولا نجلينا إذا الليل عالق علينا السدولة لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول وانت الاله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول حبيب القلوب يغفر الذنوب وتاري العيوب تقيل الجهولا حبيب القلوب يغفر الذنوب وتاري العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزى وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجانب